114. وظن أنه الفراق 115. والتفت الساق بالساق 116. إلى ربك يومئذ المساق 117. فلا صدق ولا صلى 118. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمطى أولى لك فأولى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 أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْييَ الْمَوْتَى بسم الله الرحمن الرحيم هل لتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا سرو کو نم شری فل نیا بس ردین شکر کفور اداری سر سر او لو بسائیں ر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 118. ونشر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 119. وجزاه بما صبروا جنة وحريرا 110. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 111. وَظُلَ تققوفُه تَذْملا وَيطافُ عَلَهِم بآانة م في الض وَأَكوَابِ كََت قارير بارير مِ فيب قدرهَا تَقدرا وَسقَونَ فيه كأس كانَ مِزاجه زَ جَبلا سما سن سب